فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ قالت مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قال نَبَأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِنْ تَتُوبَ إلَى اللَّهِ فَقَدْ صَرَّتْ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 عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عبدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهلكم نار وقود الناس والحجارة. وأنفسكم وأهلكم نار وقود الناس والحجارة عليها ملائكة غلاغ شداد.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 ولما تجزون ما كنتم تعملون يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا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 نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير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 ضرب الله مثلا للذين كفروا راة نوح وامرات لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امراه فرعون إذ قالت رب بن لي عندك بيتا في الجنة إذ قالت رب بن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من, فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم يا عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه